يقول هل الرجال في الجنة يكونون بدون لحاء الله أعلم الله أعلم نعم صلى الله عليه وسلم يعني ما تبون اللحاء أنتم نعم